<تصفيق> أفا, <أفا> يا رحله تبكي ترى كل شر يخطون ونتحمل خطاياهم بكينا وندفن فينا حزينا صدق من التكذي بكينا بكل ما فينا وفينا والعذر منهم بقينا ناس فيهم قمر وناسا فهمها التعذير ولكن ما نقول الآل ولا نتعب لسانهم وسافرنا فراغ الهم بقين الهم فينا عين وواصلنا مسيرتنا وكل قلوبنا من الآهات ولا نرتب لها ترتيب وتأخذنا سليل العم ونتحمل خطاياهم ونتحمل خطاياهم كذا يا جرحها الدنيا سهو أتها من التصعيف حلاوتها لا قسوة ولا كن عيب نعلمهم تان ضمائرنا ولا نلقى سوى التاني مصيري أو مصير اللي بيخطي لو اجا لو اجا صحيح غروبنا تابت ولا ولكن أجمل التعذيب عذاب غر البشر صف تتعذب صف تتعذب لراحتهم صحيح قلوبنا تعبت ولكن أجمل التعذيب عذاب غر البشر لا صف تتعذب لراحتهم to hold